كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في أول كتاب الجزية والموادعة من حديث جبير بن حية رحمه الله قال ندبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى غزو كسرى وأمر علينا النعمان بن مقرم فلما وصلنا إلى أرض العدو خرج علينا عامل كسرى في أربعين الفا وقال لترجمانه ليكلمني أحد منكم فقال له المغيرة بن شعبة رضي الله عنه سل عما شئت قال ما أنتم ولم يقل لهم من أنتم احتقارا لهم فقال المغيرة نحن ناس من العرب كنا في بلاء شديد وشقاء شديد فبينما نحن كذلك إذ بعث رب السماوات والأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته رسولا من انفسنا نعرف اباه وامه فدعانا الى عباده الله سبحانه وتعالى قال كنا نلبس الشعر والوبر ونعبد الشجر والحجر حتى اتانا رسول ربنا تعالى ذكره وجلت عظمته فدعانا إلى الله سبحانه وتعالى وأمرنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن رسالة ربنا تبارك وتعالى أن من مات منا دخل جنة لم ير مثلها قط ومن عاش منا ملك رقابكم من آخر كلام المغيرة رضي الله عنه آخذ الخيطة في هذه الحلقة التي أجعلها مقدمة بين يدي شرحي لكتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه مشكلتنا الكبيرة هي ضعف الانتماء نحن أمة ولادة ليست هناك أمة من الأمم على الإطلاق فيها من نباهة الرجال وصدق انتمائهم مثل مال أمتنا لخص المغيرة القضية كلها وبين دور هذه الأمة وأنها بعثت لتعم عبادة الله عز وجل الأرض وأنه لا يجوز أن يرفع رأسه في الأرض إلا هذه الأمة التي وحدت ربها عز وجل وأن الكافر لا يجوز أن يرفع رأسه لأنه لا يستحق أن يأكل وأن يشرب من هذا الخير الذي جعله الله عز وجل بين يديه إما أن يدفع الجزية صغرا وإما أن يعبد الله تبارك وتعالى هذه الرجولة والرجولة معنا كبير ليست مرادفا للذكوره إن بعض النساء فيه من صفات الرجولة ما ليس عند الذكور. الرجولة نباهة وفداء ونجدة ونبل ومروءه كان الصحابة الأوائل الذين قاموا بهذا الدين رجالا كما وصفهم الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله بسند صحيح وصححه ابن حبان وغيره من حديث جابر رضي الله عنه قال ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين يدعو الناس إلى الله ويتتبع الناس في بيوتهم وفي المواسم أي في مواسم الحج يقول من يؤويني ومن ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة حتى إن الرجل لا يخرج من مضر فيأتيه قومه فيقولون له احذر غلام قريش لا يفتنك وكان يمشي بينهم يدعو إلى الله عز وجل يشيرون إليه بالأصابع أي احتقارا له كما قال تعالى وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون يزلقونك بابصارهم ان ينظرون اليك النظر الشزر احتقارا ويقولون انه لمجنون قال جابر رضي الله عنه حتى بعثنا الله عز وجل إليه من يثرب فأتيناه فآمنا به وصدقناه وكان الرجل منا يسمع منه الكلام فينقلب إلى أهله فيتلوه عليهم فقل بيت من بيوت المدينة طيبة إلا وفيه نفر من المسلمين يظهرون الإسلام ثم اتمرنا جميعا وكانوا سبعين رجلا فقلنا إلى متى يطرد النبي صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويخاف هو دا معنى الرجوله إلى متى يطرد وإلى متى يخاف فواعدناه شعب العقبة فلما وافوه في موسم الحج قالوا يا رسول الله علامة بايعنا قال تبايعوني على السمع والطاعه في النشاط والكسل وعلى ان تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر ولا تخافون في الله لومه لائم وإذا أتيت إليكم تمنعوني مما تمنعون منه نسائكم وابنائكم ولكم الجنه فقام اسعد بن زراره وكان اصغر السبعين فقال هلما قال قال للذين معه على رسلكم فوالله انا لم نضرب اليه اباط المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله ولكن إخراجه هو مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وإما إذا انستم منكم جبنا فبينوا فهو أعذر لكم ذا كلام أسعد بيقول إن تبني هذه الدعوة معناها أننا سنفارق العرب وسنقاتل العرب فيقتل خيارنا وأن تمسنا السيوف فحاجة من اثنين إما أنكم رجال تصبرون على ذلك ولكم الجنة وإذا خشيتم من أنفسكم جبنا فبينوا من الآن حتى يكون اعذر لكم عند الله عز وجل اي لا تقل انا رجل ولست برجل لا تقل انا أستطيع وانت غير مستطيع دا معنى كلام اسعد ابن زرارة رضي الله عنه وكان اصغر هؤلاء السبعين فلما قال أسعد ذلك قالوا امط عنا يدك يا اسعد فوالله لا نقيل هذه البيعة ولا نسليها فقمنا إليه فاخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة أمتنا أمة ولاده نحن أمة متخصصة في صناعة الرجال نحن أمة جنباتها ملانه بالمواهب فما الذي جرى إننا نسمع اليوم اصواتا ينعق أصحابها بسب السلف الأوائل وتحقيرهم وإظهارهم كأنهم قوم لا يفهمون قبل أن آتي إلى هنا كنت عند بعض إخوان فرأيت في بعض القنوات الفضائية برنامجا يعني لم يستغرق نظري إليه أكثر من خمس دقائق ثم انصرفت عنه في هذه الدقائق الخمس كان الحوار عن الإمام البخاري وكانت الحلقة فيما يبدو عن النقل والعقل فأورد المتحدث مسالتين هو بيتكلم عن البخاري وان ليس كل كلام جاء في البخاري نسلم به المقطع الاول من كلامه كان يتعلق بحديث المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم في صلح الحديبيه هذا حديث رواه الامام البخاري رحمه الله في هذا الحديث لما جاء عروه بن مسعود الثقفي وكان اذ ذاك كافرا وكان في مفاوضات بديل بن ورقاء جاء قبل عروه ابن مسعود وفوض النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ما قالت قريش والنبي عليه الصلاة والسلام قال لبديل احنا ما نحن ما جئنا لقتال وإن شاءت قريش مادتهم مدة أخرى على أن يخلوا بيني وبين البيت بيني وبين الناس وإلا والله لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي أي صفحة العنق سأقاتلهم ولو لم يبق معي أحد ولو قاتلت أنا وحدي سأقاتل على هذا الأمر قال أبو داي سأبلغهم ما قلت ثم جاء الدور على عروة ابن سعود الثقفي قبل أن ينطلق عروة جاء أشراف قريش قال لهم الستم بالوالد انتم مني بمنزله الوالد قالوا بلى قال الست بالولد يعني انا منكم بمنزله الولد قالوا بلى قال هل تتهمونني قالوا لا قال دعوني حتى اذهب اليه فجاء عروه بن مسعود الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه وفيهم أبو بكر رضي الله عنه فبدأ عروة كلامه متنفخا متبجحا قال يا محمد إنها واحدة من ثنتين احصل حرب وقتال بينك وبين قومك فهل رأيت احدا اجتاح قومه قبلك وإن كانت الأخرى فوالله ما أرى حولك إلا اوباشا خليقا أن يفر ويدعوك فقال له أبو بكر أنحن نفر وندع أمصص بظر اللات. فلما سمع عروة هذا الكلام انزعج فهذا هذا سب بليغ لألهتهم فقال من هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ابن أبي قحافة فقال عروة له لولا أن لك علي يدا لاجبتك. خلاص تهل الكلام وبعدين جيء بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام يتوضع رأى عروة عجبا من العجب ما سقطت قطرة ماء على الأرض الصحابة يتلقفون بقايا وضوئه صلى الله عليه وسلم ما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامه فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده ولا يرفعون الصوت عنده ولا يحدون النظر إليه تعظيما له قرأ عروة هذا المنظر فرجع إلى قومه وأنا ارجو أن تستحضر الآن طريقة كلامه الأولى كما قلت جاء متنفخا من مركز قوة قريش منعتهم عن الوصول الى البيت وحبستهم رجع عروه الى قريش ورفع التقرير التالي قال يا قوم والله لقد وفدت على الملوك وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي فوالله ما رايت اصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا فوالله ما سقطت قطرة ماء على الأرض ولا تنخم نخامة فوقعت في يد رجل الا دلك بها وجهه وجلده وكانوا يحدون ولا يحدون النظر اليه تعظيما له ولا يرفعون الصوت عنده وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها لسه بيقول له ما أرى حولك إلا أوباشا يعني لا تتكثر بهم فإنهم أوباش من رعاع الناس وسقطتهم فلا تتكئ عليهم فلما رأى هذا المنظر علم أن أمثال الذين تقاتلون على نخامته صلى الله عليه وسلم لا يسلمونه ابدا حتى تخرج الروح اعتراض المتكلم يقول بأي يعني شيء نقدم الإسلام للناس نخامة دي حاجة تقرف بقع النخامه في يد رجل يدلك بها وجهه وجلده حاجة تقرف الحديث ده مكذوب لماذا كذبه؟ لأنه لم يذق طعم الحب الذي ذاقه الصحابة ومن ذاق عرف ويا لائمي لو كان قلبك عند قلبي لعذرتني أنا بستغرب يعني مثلا في دنيا الناس الآن الأم لما ابنها ابنها الصغير يلفظ الطعام من فمه هي الأم مش بتاكله اه دا حاجة تقرف برضه ومع ذلك تأكله الأم ولا تشعر بهذا القرف الذي يتكلم عنه هذا المتكل سان العاشق سان المحب لا يسيره إلا مراضي من يحب كل شيء يأتيه من حبيبه فهو حسن لا يرى في حبيبه عيبا إذا كانت محبته كاملة فمن رأى في حبيبه عيبا فمحبته معلولة فيعترض بمثل هذا لكنه كما قل لا ذاق ولا عرف إن أكثر هؤلاء يعترضون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بلا كتاب منير ولا بينة واضحة وليس عندهم من الأصول العلمية التي كانت عند علمائنا ما يتكئون عليه في تسديد الفهم لم يقرأوا بل لعل واحدا من هؤلاء لا يحسن أن يقرأ في كتاب الله آية على الوجه الذي نزلت به الحديث الثاني وأنا لا أريد أن أسبل أن الكلام لو أنا فتحت في المسألة دي الكلام طويل الذي كذبه وقال هذا مكذوب أن حديث عمرو بن ميمون قال رأيت الرجم في الجاهلية قبل أن يسلم رأيت خردة زنت فاجتمعت القرود ورجمتها ورجمتها معهم يقول الكلام ده مكذوب لأن الرجم ده والكلام ده في بني آدم وليس في الحيوانات وليس في القرود القصة هكذا أوردها الإمام البخاري مختصر، لكن هذه القصة أوردها الإسماعيلي أبو بكر الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري من طريق آخر عن عمرو بن ميمون مطولة. الشاهد هل يمكن لإنسان أن يتصور؟ أن البخاري رحمه الله مع ما رزقه من الفهم العالي جدا كما سيمر بنا وسترون إن شاء الله عز وجل العجب العاجب من تبويبات البخاري ومن فهم الإمام البخاري لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الإمام الذي عقدت عليه الخناصر وصار كلمة إجماع وسار اسمه مع مدار القرون كالشمس في رابعة النهار يجهل أن الحيوانات غير مكلفة في أي موضع روى البخاري هذا الحديث هل أورده في كتاب الحدود مثلا في باب الرجم حتى يقال أورده في باب الرجم إذا هو يرى ان القرود لما رجمت كانت مكلفة لا أين وضع البخاري هذا الحديث في صحيحه وضعه في كتاب مناقب الأنصار تحت تبويب باب القسامة في الجاهلية يعني ما قصد البخاري قط أن يقول إن القرود رجمت لأنه لو أراد هذا المعنى لوضعه لو في كتاب الحدود باب الرجب وبعدين الإسناد صحيح لأنه ورد من طريق آخر يبقى صح الإسناد هو باب يقول للمتكلم ده مهما كان الإسناد صحيحا فالمتن فيه علة إيه هي العلة؟ قال لك القرود ده غير مكلفه أنا عايز أقول كلام صح الاسناد إلى عمر إلى القائل يبقى قال هذا القول لأن صح الإسناد إليه فعمر بن ميمون قال هذا الكلام يبقى في رؤية عمر نفسه إذا أخطأ عمر بن ميمون في توصيف القصة لا يقال الحديث كذب إنما يقال أخطأ عمر بن ميمون فقط إنما ما يتقالش كده انت بتكذب مين؟ عمرو بن ميمون الصادق الامين رجل امانته في الذروه وضبطه كالمسمار في الساج نقل كلاما او نقل منظرا راه بعينيه اتقول هو كذاب؟ لا يحل لك ان تقول ذلك اذا ثبت السند اليه انه قال هذا الكلام لكن ممكن تقول غلط عمرو بن ميمون بس ما تقولش الحديث كذب ولا تقول البخاري في احاديث مكذوبه انما تقول غلط عمرو بن ميمون طيب هل عمرو بن ميمون غلط وهل عمرو ابن ميمون هذا التابعي الجليل كان يجهل أن الرجم موضوع عن الحيوانات وانه لا يكون الا في المكلفين كان يجهل عمرو هذا هذه الحقيقة لا لكن المنظر الذي راه عمر رأى فيه شبها بما يكون عند بني آدم فلا قصد زنا ولا قصد حدا هذا الموضوع واحنا نعرف ان القرد شبيه ببني آدم في كثير من حركاته حتى قال القائل ان الانسان اصله قرد بسبب ايه لما دعوا تنظر إلى القرد تجد حركاته أكله شربه يمشي على رجلين زي بني آدم وإن كان لا يسير مسافة طويلة له أصابع زي بني آدم يأكل وأشر للأكل زي بني آدم بالضبط وعلماء الحيوان يقولون ان عند القرد من الغيرة على العرض مثل بني آدم ويقولون إن القرد إذا تزوج لا يعد الى امراه أخرى أو الى قردات أخرى في مواصفات عمري بن ميمون رأى ان القصة اللي الذي لا يعرفها بتفصيل او بكر اسماعيلي بيقول ان كان فيه قرد عجوز ومراته قرده شابه نايم على الدراع نايم وفارد ادراعه كده وهي نايم على ادراع جاء قرد شابه كده بصبص لها واصل البصبصة تحريك الذيل عشان كده يقولك فلان بيلعب بديله ويبصص يعني بيلعب بديله يعني فانسلت برفق كده وخفة من على دراع القرد العجوز وراحت ايه المعه القرد الشاب يقول عمر ميمون فواقعها وانا انظر وانا انظر اهو كلام شيء يراه يعني بعد ما قضت مقربها متراجع بخفة كده وحطت دراع دماغها برضو على ايد الايه على ايد القرد العجوز اول ما القرد حس براسه على دراعه وشمها صرخ وجعل يصرخ ويشير اليها قال فاتت القرود بالقرد الذي وقعها وانا اعرفه حفروا لهما حفره في الارض واعدوا يرجموهم بالحجاره الى ان مات هو ده الذي رأاه عمر بميمون وهو حق وصدق يبقى توصيف عمرو لأنه ده رجم أليس هذا فيه شبه أليس هذا والرجم ما هو الرجم الزاني المحصن يعني إذا زنى وثبت عليه الزنا بالطرائق الشرعية المعروفة يحفر له وللزانيه معه حفرة إلى نصف الجسم لا يظهر إلا بعض الصدر والرأس وبعدين يرجم بالحجارة حتى يموت هذا الرجم الذي اتفق علماء المسلمين من اهل السنة والجماعة جميعا على إثباته بالأدلة الصحيحة الكثير فانت لما تنظر إلى حقيقة الرجم عند بني آدم وإلى حقيقة ما راه عمرو بن ميمون تقدر تقول درج لكن ما قصد عمر زنا ولا قصد حدا إنما دي مسألة شبه ف... ف... لا يعترض عليه من سيهاد خذ مثل هذا الزخم في الفضائيات وفي الإزاعات وفي الجرائد والمجلات خذ مثل هذا الزخم كثير جدا وناس يعترضون وليس عندهم حجة تنبين إذا كان الكلام يمكن تأويله على وجه صحيح فلا يرد وهذا كلام معروف عند أهل العلم قصد إخوانا أن أمتنا أمة عظيمة ولادة من هذه الأمة ذاك الإمام الإمام البخاري وقبل أن أدلف وأدخل على كتاب الرقاق أنا أريد أن أبين من هو البخاري إن أكثر الناس يعرف لقبه ولا يعرف اسمه فضلا عن حياة البخاري وطبعا حياة البخاري لا أستطيع أن يعني أسب فيها انا ترجمت للبخاري قبل ذلك من حوالي ثلاث سنوات في المسجد ترجمة مسهبة استغرقت ثماني ساعات ثمان مجالس في ترجمة الإمام البخاري وأنا يعني ما أسهبت وما أخذت يعني راحتي في الكلام فأنا لا أستطيع بطبيعه حال أن يعني أتوسع ذاك التوسع الكبير في ترجمة البخاري لكن لعل الترجمة قد تستغرق منا الحلقة القادمة أيضا وما بأس بذلك فإن هذا فيه شحذ للهمم ويعرف قدر عمل المر بجلالة العامل كلما كان العامل جليلا كبير القدر كان الذي يخرج منه على مثل وزنه على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وأقول هذا تحفيزا للشباب وتحفيزا لطلبة العلم ليعلموا أن الزود عن دين الله عز وجل لم يكن في عصر نحن في أمس الحاجة إليه كهذا العصر الذي قنن فيه المروق والزندقة والكفر والفجور وتصدر الآن قوانين في جنبات الأرض أن لكل إنسان أن يتكلم بما يريد يقول لك دي حرية رأي لا تحجب برأيي أنا أقول وانت رد مش عاجبك رد إنما لا تمنعني وطبعا هذا فيه من الخلل والخفل ما لا يخطر لك على بال هذا فيه تضييع الدين كله وتضييع مكارم الأخلاق لأن كل إنسان يتكلم بما يريد كيف يتكلم بما يريد لا يجوز لأحد أن يتكلم إلا بحق أن يتكلم كلاما صوابا لما بنرجع إلى السلف الأوائل ونضرب المثل بهم بعض الناس يمتعطون ويكده يشمئز حتى قال قائلهم يوما وقد ذكر بعض الصحابة قال هؤلاء أعراب يبولون على أعقابهم فهل رأيت أناسا ينظرون إلى أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم بمثل هذه النظرة إلى أمثال هؤلاء أقول وأضرب المثل الآتي لما بنضرب مثل بالصحابة أنا إنما أضربه على سبيل الاستئناس وإلا فالحجة عندي قائمة بسير السلف الصالحين وعندهم من الهمة العالية ما يعني أقول لو لم يصح لو, لا لو لا أن الإسناد صحيح لكدت لا أصدق لكن صح الإسناد إليهم وسنذكر نماذج من هؤلاء الصحابة والتابعين والعلماء لكن هناك صنف من الناس لما تضرب له المثل بالكافرين يخضع وممكن يقتنع فإن عندما أضرب المثل أقصد به هؤلاء هو إيه اللي ضيع الدنيا اللي ضيع أي ملة أو مذهب ترك الانتماء الانتماء اساسه الحب صدق الانتماء هو طوق النجاه حتى نخرج من هذه العثره التي نعيشها الان تناقلت المجلات العلميه هذا الخبر لكن قبل ذكر الخبر ذكر كاتب الذي ترجم هذه المقالة الكلام الاتي قال لك ارسلت اليابان بعثات الى اوروبا وارسل العرب <تصفيق> بعثات إلى أوروبا في نفس التوقيت فتقدمت اليابان ولا زال العرب يركبون ظهر السلح فما هو السر سرد الحكاية الآتية التي أدلل بها على أن صدق الانتماء طوق النجاة ذكر أن طالبا اسمه سهير خرج من اليابان إلى المانيا ليدرس علم المحركات يقول سهير لو استمعت إلى نصائح أساتذة الألمان لما خرجت بشيء جراح يجيب الدكتوراه في المحركات يقول اول ما ذاهب الجامعه اعطوه الكتب كتب نظريه وما ادخلوه معملا من المعامل يقول ان اي صناعه الوحده الاساسيه فيها أي صناعة لها وحدة أساسية لا الموديل هذا المحرك كيف يعمل لا أدري ما وحداته الأساسية لا أدري طبعا طالب حضر الدكتوراه على نفقه الدولة له راتب قبض راتبه في هذا الشهر ذهب الى معرض محركات ايطالي اشترى محرك اثنين حصان استوعب راتبه كله اشترى المحرك كان ثقيلا جدا دخل وحبي السكن قال وضعته امامي على المنضده وانا انظر اليه كانه تاج من الجوهر واقول لو استطعت ان افك لغز هذا المحرك لغزون أوروبا كان الذي يعنيه منذ خرج محنة اليابان بعد الحرب العالمية ما حصلت وانكسار الامبراطوريه اليابانية وتوقيع معاهدة الاستسلام أمام الحلفاء وكان منظرا لا ينساه أبدا أهل اليابان هذا الانكسار توقيع معاهدة أو وثيقة الاستسلام وبعدين حرمان اليابان من الصناعات العسكرية وإطلاق يدها في الصناعات السلمية هذا الشاب كان تجرع آنذاك مرارة الهزيمة كل الذي كان يعنيه هو مجد اليابان ما قصد لا دكتوراه ولا قصد أن, يعني أن يصير شيئا في البلد طبعا لهم استاذ في البعث جاب المحرك وضع على المنضده وقعد يفكر أفك المحرك ده إزاي أفهمه زي؟ نزل خرائط المحركات درسها دراسة جيدة بدأ يحل يفك الإطار الخارجي جسم المحرك من الخارج وبدأ يرسم كل قطعة يفكها من المحرك ويعطيها رقما عشان يعرف يركبها تاني فك المحرك كله وركبه كله وشغله اشتغل قال كاد قلبي ان يتوقف من الفرح المساله المسألة منه ثلاث ايام ذهب الى استاذي في البعثة وقال له ان انا فعلت كذا وكذا <تصفيق> قال له حسنا فيه محرك عطلان إن كنت فعلا اجتهدت وفهمت شوف المحرك ده عطلان ليه خد المحرك فكه فوجد إن فيه تروس متأكلة بدأ يشتغل يدوي بالمطرقة والمبرد بدأ يعمل تروس ركب التروس شغله اشتغل خدت القصه دي منه عشر ايام نسي ان عنده دكتوراه نسي المجد الشخصي نسيه لان عنده هم كبير اسمه ليابان ليابان المهزومة فاستاذه الذي كان بمثابة الاب الروحي له قال له يجب أن تلتحق بمصانع صهر النحاس والحديد والألومنيوم التحق بهذه المصانع وكان يخدم العمال لأنه عايز ياخد منهم علم يقول معناني من أسرة ساموراي يعني حاجة كبيرة في اليابان لكن طالما المسألة تتعلق بمجد اليابان أنزل تحت النعاب تعرفين ظل في المصنع ده كم سنة تمن سنوات شغال في مصانع صهر الحديد والنحاس والألومنيوم الميكادو رئيس اليابان أو رئيس طائفة يعني سمع بجد هذا الطالب بعت له خمس تلاف جنيه ستريليني تعرف عمل بيها ايه؟ كان يحلم ان ينشئ مصنع للمحركات على ارض اليابان خدش الخمس تلاف جنيه اشترى لنفسه حاجة لان عنده هم كبير هذا الهم انساه همه الخاص اشترى معدات مصنع الخمس تلاف جنيه ستريليني لكن بقيت مشكله اجره الشحن يجيبها منين انتظر اول الشهر قبض راتبه وبعض المدخرات عنده ودفع اجره شحن هذا المصنع لما نزل على ارض اليابان الميكادو بعت له قال له اريد ان ارىك فقال له أنا لا أستحق أن تراني حتى أنشئ مصنعا على أرض اليابان تعرف قبل الميكاد وبعد كم سنة بعد تسع سنوات كاملة يعمل في دأب وصمت مع مجموعة معاه وبعدين بعد ما تسع سنوات أخذ عشر محركات وذهب إلى الميكادو في قصره شغل المحركات فجاء هديرها عاليا أصوات محركات فعندما سمعها الميكادو انحنى تحيه وقال هذه أعذب موسيقى سمعتها في حياتي صوت محرك ياباني خالص الآن غزون أوروبا أنا بضرب المثل لأمثال هؤلاء رجل مجد الشخصي ذاب في مجد الأمة هذا واحد ولا يساوي قلامة ظفر عندنا لكن لما يضرب المثل للأسد بالكلب يحمر أنف الأسد من الغيظ ولا ترد الأسود حياض ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه عندنا نماذج مبهرة لكن المشكلة أن أكثر الأمة لا تعرف هذه النماذج ولم تطلع عليها بسبب العقوق الذي فشى في أجيال المتأخرين للسلف الفاضلين من هذا الخيط التقط الكلام وأدلف إلى ترجمة الإمام البخاري رحمه الله صاحب الكتاب الذي أجمع أهل العلم الفاقهين الفاهمين الذين يعرفون ما يقولون أنه ليس هناك كتاب بعد كتاب الله عز وجل اصح ولا أمتنوا ولا أجود من كتاب الإمام البخاري رحمه الله وأنا أرجو الا يتصور تصور من يسمعني ان الدرس درس علمي لطلبة العلم فقط لا هذا الدرس للجميع وسأحاول إن شاء الله أن أيسر طرح المادة لكن أنا أحتاج منك إذا سمعتني ألا تلتفت إلى غيري أعطني قلبك أعطني أذنك ركز معي سوف تستفيد إن شاء الله تبارك وتعالى الإمام البخاري اسمه محمد ابن اسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برذزبة وبرذزبة هكذا ضبطها الأمير أبو نصر ابن ماكولا رحمة الله عليه ب باللغة البخارى أو اللغة البخارية بتساوي الزراع باللغة العربية ولد الإمام البخاري رحمة الله عليه. سنة 194 في شوال سنة 194 هجرية ووقع له شيء في مطلع حياته وهو صبي صغير ذلك أنه فقد بصره وطبعا كل ما سأذكره عن الإمام البخاري صحيح كلام الذي سأذكره إسناده صحيح لأن الإمام الذهبي رحمة الله عليه نقل جل ترجمة البخاري من كتاب الشمائل البخاري لأبي جعفر محمد بن حاتم الوراق الذي كان يكتب للبخاري رحمه الله فالامام الذهبي يقول أن كل ما انقله أو جل ما أنقله عن البخاري فمن هذا الكتاب وهنجار له كتاب اسمه تاريخ بخارة أيضا ذكر فيه شيئا من ترجمة الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وقع للبخاري في بداية حياته وهو صغير يعني حدث أنه فقد عينيه فبكته أمه طويلا فنامت في ذات يوم بعدما غلبها البكاء على صبيها فرات إبراهيم الخليل عليه السلام في المنام فقال لها يا هذه إن الله عز وجل رد بصر ولدك إليه من كثرة بكائك أو قال من كثرة دعائك شك أحد رواتي هذا الخبر أظن البلخي كما ذكر الذهبي رحمه الله فاستيقظت الأم وإذا ابنها الإمام محمد ابن إسماعيل قد رد الله تعالى عليه بصره أمه هي التي ربته وأنا أريد أن أقف قليلا على هذه الجزئية لماذا ضاع شبابنا ضاع شبابنا باختصار لأن الأمهات تركنا أجل مهنة والتي لا يستطيعها رجال الأرض جميعا حتى لو أرادوا تركوا مهمة تربية النشأ وأصغت المرأة المسلمة إلى أعدائها الذين أوهموها أنها صارت كالبهيمة تحمل وتلد وترضع قالوا لها لا دنت نصف المجتمع نريدك في كل مكان نريدك قاضية وعمدة ونريدك في كل المجالات فخرجت المرأة وتركت الثغر خاليا وزاحمت الرجال فيما لا تحسنه كثيرا مع الرجال وهذا الثغر الذي تركته المرأة خاليا لا يستطيع رجال الأرض أن يملؤوه فدخل أعداؤنا من الثغر الخالي كما زحف خالد بن الوليد في يوم أحد على المسلمين لما ترك الرمات الجبل وكانوا حامية المسلمين وكانوا ظهور المسلمين وخالفوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم لا تبرحوا مكانكم ولو رايتم الطير تتخطف العسكر لكنهم لما رأوا فرار المشركين نزلوا ليحرزوا الغنائم وتركوا الجبل خاليا فدار خالد بن الوليد دورته ودخل من الثغر الخالي وكانت المحنة التي يعرفها أكثركم إن شاء الله تعالى فأوهموها إن هي تحمل تلد ترضع تساوي البهيمه فاغترت وخرجت النساء العاملات تطلع من البيت تاخد الولد توديه الحضانه وتذهب الى العمل الحضانه دي جراش مش اكتر من كده جراش فقط الولد دي فيه لحد ما الأم تخرج من العمل وتاخد الولد لأنها مش فاضية عهدت بتربية الولد إلى غيرها ولا يربي أبدا مثل الأم ضمة الأم ولدها إلى صدرها يمد جسور الود والرافه والرحمة بين الولد وبين الأم في أمهات أخرجوا لنا أئمة كبار أم الإمام سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروخ الثوري أبو عبد الله إمام الحديث والفقه والزهد كتوم بتقول له ايه هو خارج الكتاب تقول له يا بني اذا كتبت عشرات احاديث فانظر هل تجد في نفسك زياده فان وجدت والا فلا تتعنى شوف الامهات كلام سبيك الدهب جوهر بتقول له لما تكتب الحديث انظر هل أخذت شيئا من الحديث إلى واقعك وإلى حياتك ولن تعمل تكتبه خلاص يعني هل ترجمت ما كتبت إلى واقع وتدينت به وتعبدت ولن تكتب لمجرد الكتابة إذا كنت فعلا تستفيد من ما تكتب وتتدين بما تكتب كمل وإلا ريح نفسك لا تتعنى كل المسألة أنك تقيم حجج الله عليك عارف وما بتعملش قالت لسفيان يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي في أباء عندهم أموال وابنه بيطلب العلم مش عايز يصرف عليه ولا يريد أن يزوجه مثلا من عنده فلوس أهدي امرأة له أنا أكفيك بمغزلي الشغل بالغزل وبيعه وأصرف عليك بس انت قف في هذه الوجهة فكان سفيان رحمة الله عليه نساء عرفنا لماذا خلقنا الدنيا خطوة رجل مؤمن قفزه واحدة تكون في الآخرة مدة حياتك ما تقول لربك إذا لقيته تقول ضيعت نسلي يلقى المرء ربه خائنا لم يعلم ولده ميثاق العبودية الذي أخذه الله على الناس الا يعني الا تفعل ما نهاك وان تقف على حدود ما امرك دا مين يعلم الكلام ده الام الواعيه اه شو عندنا نماذج من النساء مش نماذج مشرفه حفصه بن سرين ام الهذيل ظلت ثلاثين سنه لا تخرج من بيتها إلا لضرورة أي حاجة لكن تمكث في بيتها نكس البيت يصف القلب ولا يجعل المرأة يتلبس بشرور المجتمع الخارجي المرأة التي تجلس في بيتها ملكة متوجة لأنها لم تلابس الشر الذي في الخارج فهذا يعينها على سلامة قلبها وتسديد رميتها وقصدها أشوف مثلا يعني أنا أذكر الآن في كتاب الثقات للعجل رحمه الله في ترجمة الحسن بن صالح ابن حي كان عنده جارية وبعدين باعها طبعا الحسن بن صالح وعلي بن صالح أخوان وامهم والجاريه بيت علم وعبادة كان الحسن وعلي وامهما قسموا الليل ثلاثه اقسام الحسن يقوم التلت الاولاني وعلي يقوم التلت الثاني وامهم تقوم الثلث الاخير فلما ماتت الام اقتسم الحسن وعلي الليل كل واحد يقوم نص فلما مات علي قام الحسن بالليل كله طبعا الجارية في بيت فاضل زي ده تعودا لا تقوم الليل يعني المهم الحسن باع الجارية دي فاشتراها أهل بيت فالجارية كالعادة متعودة بقى الساعة واحدة بالليل تستيقظ عشان تصلي فصحت واحدة بالليل وعملت نادي على أهل الدار يا أهل الدار الصلاه الصلاه قالوا لها او اذن للفجر فقالت لهم ولا تقومون الليل قالوا نعم الصبح رجعت الى الحسن قالت ردني إليك فإنك بعتني إلى قوم سوء لا يقومون الليل فردها الحسن بن صالح بنت سعيد ابن المسير لما تزوجها أبو وداعه وبعدين تاني يوم خارب قالت إلى أي الله ذاهب إلى مجلس سعيد قال قالت له اجلس اعلمك علم سعيد بنت الإمام مالك كان يقرأ الموطا على الإمام مالك ما كان يقرأ على أحد أي حد عايز يقرى المقطع يجي اما هو يقرأ بنفسه وما يجيب حد يقرأه كانت بنت مالك تجلس خلف الباب فإذا أخطأ القارئ تخبط عليه خبطت عليه من الباب يعني غلط فيقول له مالك ارجع فإنك أخطأ قولا واحدا نساء لما يكون مرأة مهتمه بالعلم الشرعي تحب العلم الشرعي اما قراءه او سماعا دا بيورثها محبه لدينها وانتماء اليه فلما تعرف إن, ان هذه الامه لن تنتصر إلا بسلامة نشئها وتعرف لماذا خلقت تبديت النجاح وعندنا كثير يعني ابن عساكر رحمه الله كان له ثمانين شيخ من ضمن شيوخه يعني كان له ثمانون شيخة أخذ العلم عنها فأم الإمام البخاري ربت الإمام والورع اللي عند الإمام والزهد وسماحة النفس والخلق فضلا عن العلم كله بسبب تربية هذه الأم الفاضلة لان والد الإمام البخاري لما مات برضو ده بركة أكل الحلال لما مات دع إمام محمد بن إسماعيل قال له يا بني تركت لك ألف ألف ألف ألف درهم مليون درهم ما أعلم درهما فيه شبهة كوالد البخاري ده كان أحد العلماء لا بس كان بصحبة أهل العلم، حبهم، وماشي معاهم يحضروا مجالسهم، كان يحضر مجالس مالك وحمادي بن زيد وراء ابن المبارك، وصافحه بكلتا يديه زي ما البخاري قال هنيجي على المساله دي وسنخف عندها بعض الوقت. الإمام البخاري رحمة الله عليه كعادة الصبية بدأ بحفظ القرآن أتمه وهو هو ابن سبع سنوات وليس من الحكم في تعليم الصغار أن نحن نحفظهم حاجة جنب القرآن لا فليمضي القرآن أولا يحفظ الأول القرآن ولا يشتغل لا بحديث ولا بحفظ أي شيء آخر من المتون حتى يتم حفظ القرآن اولا وهو ابن عشر سنين أو احتاشر سنة حدث له موقف في بلده كان فيه في بخارى شيخ كبير الحجم اسمه الداخلي وبعدين الداخلي قاعد بيحدث فحدث عن ابي الزبير عن إبراهيم النخع، فاعترض البخاري قال له إن أب الزبير لم يحدث عن إبراهيم قال اسكت يا غلام ابن عشر سنين ابن حضارش سنين اسكت قال له البخاري قال انظر في أصلك الأصل هو كتاب اللي الداخلي كان يحدث من حفظه فدخل الداخلي شاف الكتاب وجدا أن الأمر كما قال هذا الغلام قال كيف قلت يا غلام قال إنما هو فلان عن فلان أصبت يا غلام وأصلح الأصل الذي عنده قال له محمد بن أبي حاتم الوراق ابن كم لما رددت على الداخلي قال كنت ابن كنت ابن احدى عشرة سنة تعارف زمان الأسانيد دي أنسابه الكلام كانش حد يتكلم إلا بإسناد هو ده كانت يعني موضة العصر في ذلك الزمان كل الكلام بإسناد طبعا الإمام البخاري رحمه الله عليه شيوخه تجاوزوا ألف شيخ كتب عن كل شيخ أكثر من عشرة آلاف حديث يبقى اللي عند البخاري كم حديث أكثر من مليون حديث بعض الناس يقولك إزاي مليون حديث هي الحديث الديه يعني أقول كل كلام سواء كان حديثا مرفوعا كان من قول الصحابة أو من قول التابعين أو تابعيهم أو كان في السيرة ده اسمه حديث يعني مش لازم الاحاديث تكون منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعه بل كل كلام يروى بسند كان يسمى حديثا في الأحاديث في حديث حدنا اسمه حديث مرفوع وحديث موقوف وحديث مقطوع كل ما يقال فيه مرفوع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم الموقوف إلى الصحابة رضي الله عنهم المقطوع إلى التابعي فأنت نفسك النهاردة لو عندك حافظة وعمال تنقل أخبار الناس وكل واحد قال كلمة تنقلها بسند اكيد هيكون عندك اكتر من مليون احنا ثاني المساله مساله, مسألة عادي لكن الغريب في المساله انهم كانوا يحفظون الاسانيد كما نحفظ نحن قره الله احد لا يختلط لهم اسناد في اسناد ولا كلام في كلام ابدا ده طبعا ده الحفظة امثال الامام البخاري رحمه الله عليه ابن 11 سنة يرد على الداخلي والداخلي ده كان كبير الحجم كما قلت في بخارى أن حاولت أن يعني اخذ نتفا من ترجمة الإيمان بخاري من كتاب سير اعلام النبلاء للحظ الشمس الدين الذهبي رحمه الله بحيث أنني يعني رجعت أن أعلق يعني ممكن أقرأ الفقرة أو الكلام ثم أعلق عليه تعليقا يسيرا حتى نستطيع أن نصل إلى يعني آخر ترجمة البخاري رحمه الله يقول طبعا في ذكر ثناء الناس على البخاري أنا عايزين نبين أبين من الذي امتدح البخاري هتلاقي أن الذين امتدح البخاري اكثر الذين امتدح البخاري هم شيوخه مش اقران ولا تلامذته شيوخه اكثر الذين امتدح البخاري رحمه الله هم شيوخ البخاري انفسهم وطبعا مدح الشيخ للتلميذ هذا شيء عظيم ليه لان الشيخ فوق والتلميذ هو الذي يرجو الشيخ ويرجو أن شيخ يعطف عليه مش العكس يعني ما فيش لا مذلة ولا في حاجة لهؤلاء المشايخ أن يسني على تلميذ لكن التلميذ في حاجة ماسة أن يصني عليه شيخ يقول أبو عمر سليم ابن مجاهد كنت عند محمد ابن سلام البيكاندي محمد ابن سلام ده أحد شيوخ البخاري فقال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 ودرس اله العلم يعلم انه في غايه الصعوبه ان مش مجرد الحديث السرد لا مثلا اذا قال عن ابي هريره رضي الله عنه يقول لك من هو ابو هريره وما اسمه واخباره في الجاهليه واخباره في الاسلام ومولده ووفاته يعطيك ترجمه كامله عن صحابي الحديث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 ابن إسماعيل البخاري وكان طبعا مذهب الإمام البخاري أن المرأة إذا غلب على عقله حتى لا يذكر ما يحدث به أنه لا يجوز من أمره شيء وهذا هو المذهب الصحيح الراجح إن المسائل بالنية ومن عقد عليه القلب وليس بمجرد اللفظ طبعا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي كلاهما من العلماء المجتهدين الذين يطلق عليهم العلماء اسم المجتهد المطلق المجتهد المطلق مذهب أحمد بن حنبل موجود ومشهور لكن مذهب إسحاق بن راهوي اندثر وطبعا الأمة ليسوا محصورين في أربعة وليست مذاهب الأمة في الفقه محصورة في أربعة فقط بل هي كثيرة لكن أصحاب الائمه الأربعة قاموا بمذاهبهم ونقحوها وقعدوا القواعد لها وأتوا بالأدلة على يعني الجزئيات اللي الائمه قالوا فيها أحكاما شرعية إلى آخره لكن إسحاق ابن راهوي نفسه كان, كان يجري في مضمار أحمد في الفقه بل قال الإمام أحمد رحمه الله لم يعبر إلينا الجسر أحد من خرسان أحد إلى بغداد يعني مثل إسحاق ابن راهوي وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال النظراء يختلفون يا سلام على الأدب آه مختلف معاك ما فيش مانع ذا كانت المسألة مسألة, جزئية مسألة فرعية يمكن يسوع فيها الاختلاف إيه المانع الفهم ده نعمة من الله ممكن الرجل الكبير الجليل يضل عن مسألة يعرفها بعض تلاميذه وفي ترجمة من البخاري قصة حصلت مع إسحاق بن رهويل اللي احنا بتكلم عنه الآن إسحاق بن إبراهيم رحمه, رحمه الله تعالى جاءه رجل فا استفتاء عن طلاق السكران نعم فالمهم إسحاق احتار وضرب لخمة كده ومش عارف يجيب الدليل كان البخاري جالس فقال له لا يقع طلاقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما وسوسد به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم فهذا تكلم بمعزل عن القلب نفس الكلام اللي أقوله بمعزل عن القلب أي هو غير مريد لما يقول زي بنقول مثلا واحد خناء بينه بين مراته عايز لا خروجي دلوقت غري من وش قال لها انت طال طلعت كده فلثة من لسان ما قصدها ولكن أصلا عايز يقولها لكن من شدة غضبه قال هذه الكلمة وقلبه بمعزل كامل عن هذا المعنى هذا لا يقع طلاقه فالإمام البخاري <تصفيق> لما قال هذا الكلام سر إسحاق إسحاق ده متيد مطلق أهو ومع ذلك قد يعزب عنه شيء يدركه بعض تلاميذه، فالمسألة مسألة مواهب واستحضار والأدلة الجزئية في العلم لا تتناهى كثيرة جدا فالأمر كما قال الشافعي رحمه الله ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعذب عنه سنة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني تغيب عنه فقتيبة ابن سعيد شيخ البخاري لما سئل عن مسألة قال للسائل ابسط جالك أحمد بن حم إسحاق بن راهوي علي بن المدين طب واحد يقول طيب ماشي أحمد وإسحاق فقهاء من أهل الحديث طب علي بن مدينة ده كان فقيا لا لكنه من أجل شيوخ البخاري في الحديث أشوف البخاري بقول إيه بقول ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المدينة طب إيه بقى اللي حشر علي بن مدينة هنا عايز يقول له يعني ادى الحديث تصحيحا وتضعيفا وادى الفقه ما هو لا يجوز لاحد ان يحتج على حكم شرعي بحديث ضعيف لا بد ان يكون الحديث صحيحا وبعض الناس طلعوا عمال يتكلم يقول لك ان بدعه صحيح وضعيف دي اللي عمله الشيخ الالباني رحمه الله والائمه قبل ذلك كانوا يحتجون بالاحاديث الضعيف قال لك شائبي داود فيها ضعيف النسائي الترمذي ابن ماجه فيها ضعيف يقول لك باب وكذا وحط لك حديث ضعيف تحتيه فقصة صحيح ضعيف دي يا مساله لا انا عايز اقول ردا على مثل هذا الكلام يكفي في رد هذا ان الشافعي رحمه الله في خمسين مسألة قال لو صح الحديث لقلت به هذا حتى الحافظ ابن حجر هذا جمع هذه المسائل في كتاب لم هو الكتاب ولا هذا بوجوده في ان يكون هذا العالم في حسب يكون القاصر يعني لكن الحافظ ابن الحجر ذكر اسم الكتاب في فتح الباري شرح صحيح البخاري اسمه المنح فيما علق الشافعي الحكم به على الصحة فهو الشافعي كما هذا المتكلم يقول ان الكلام ده كان الامة القدامى كانش حد يقول صحيح ضعيف اي حاجة تجيله له ياخدها فهذا كذب صريح على الأئمة ويكفي كما قلت كلام الشافعي قدامه حديث أهو قال لو صح لقلت به دي معناها ايه انه لم يصح الحديث عنده فلم يقول به فهو لما قال له بقى علي بن مديني قصد صحيح الحديث وضعيف لأن علي بن مديني طبيب العلم في علم الحديث والبخاري لقيا كما ذكرت لكم أكثر من ألف شيخ اجلاء فضلاء كبار ومع ذلك يقول ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن مدين ويقول عبد الله بن سعيد بن جعفر لما مات أحمد بن حرب النيسابوري ركب محمد وإسحاق يشيعان جنازته محمد هو البخاري يعني وإسحاق شيخه إسحاق بن راهوي شيخ البخاري فكنت اسمع اهل المعرفه بنيسابور ينظرون ويقولون محمد افقه من إسحاق محمد بن اسماعيل أفقه من شيخه إسحاق ابن راهوي طبع اسحاق بن رهايف في الحديث كالمسمار في الساج قمه من القمم حفظا وجلاله واتقانا فضلا عن فقهه الذي اشتهر به يقول عمر بن حفص الاشقر سمعت عبدان عبداد لقب لشيخ البخاري احد شيوخ البخاري اسمه عبد الله ابن عثمان ابن جبلة هو محدث وابوه محدث لقب عبدان عشان لكاللو كنيتين كل كنية عبد ابو عبد الله وابو عبد الرحمن كاللو كنيتين فقيل عبدان يقول عبدان اهد شيخ البخاري ما رأيت بعيني شابا أبصر من هذا وأشار إلى محمد ابن إسماعيل البخاري وقال نعيم بن حماد برضو أحد شيوخ البخاري وهو الذي روى البخاري عنه حديث القرد حديث القرد اللي احنا نتكلم عنه من شوية ده حدث البخاري به عن شيخه نعيم بن حماد. طبعا نعيم بن حماد فيه كلام من جهة حفظه ولكنه متابع عند أبي بكر إسماعيل قال نعيم بن حماد محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأم وقال عبد الله بن يوسف للبخاري يا أبا عبد الله انظر في كتبي عبد الله بن يوسف التنيسي الذي يروي عن الليث بن سعد وعن مالك بن أنس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 يعني جعل البخاري مراجعا لكتبه وما ذاك إلا لجلالة البخاري عنده وإلا لا يسمح أي شيخ للتلميذ أن يفعل بكتبه ما يشاء لأن قصة الكتاب قصة كبيرة أي حد يقرب بسم الكتاب دي مشكلة كبيرة جدا لعل إن شاء الله وإحنا يعني في تضعيف كلامنا عن الرواه وإحنا نتكلم في الأحديث وكلام ده نجيب حاجة زي كده إن شاء الله ويقول محمد بن أبي حاتم الوراق اجتمع أصحاب الحديث فسألوني أن أكلم إسماعيل ابن أبي أويس إسماعيل ده أحد شيوخ البخاري وابن أخت الإمام مالك ابن أنس فإسماعيل كان عسرا عسير في التحديث يعني عمل ما تطلع منه المعلومه يعني يذلك فالجماعه اصحاب الحديث عايزين يتوسطوا عايزين وصن لاسماعيل من ابي ويس فكلموا الامام البخاري ان هو يخلي اسماعيل يزودهم شويه في الحديث قال ففعلتوا ده البخاري بيقول يعني لما طلبوا مني كده فعلت فدعا إسماعيل الجارية وأمرها أن تخرج صرة دنانير وقال أبا عبد الله فرقها عليه كمان يعني زودنا في الحديث وكمان الدين فلوس فقلت له البخاري بقول لشيخه إنما أرادوا الحديث مش عايزين فلوس يعني قال قد اجبتك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 يقول أحمد ابن عبد السلام قال ذكرنا قول البخاري قول يعني البخاري لعليه بمديني ما استصغرت نفسي بينادى هذا أحد إلا بين أدي علي نألك كلمتين دول عليه بمديني فقال علي ابن المديني وهذا شيخ البخاري هو ليس كل المسألة دي اللي ما زلنا فيه في الشيوخ البخاري قال علي المديني دعو هذا يعني سيبكم بالكلام بتاعه فإن محمدا ما رأى مثل نفسه كلام عالي يا كلام عالي جدا يقول محمد ابن أبي حاتم الوراق سمعت أبا عبد الله يقول الوالبخاري ذاكرني أصحاب عمرو بن علي الفلاس بحديث وعمر بن علي ده برضو من الشيخ البخاري فضلا عن أنه كان ناقدا يعني ما كان شراوي فقط إنما كان أحد نقاد الحديث وهو من العلماء المتكلمين في الرواة يعني زي أحمد محمد وحب بن معين والدرقوطن والجماعة دون اللي هو يقول لك فلان ثقة فلان كذاب فلان سيء الحفظ فلان مختلط إلى آخره يعني رجل فضلا عن انه راوي إلا أنه كان مميزا ايضا ف قعد البخاري مع اصحاب عمرو بن علي فلاس اللي هما في طبقه البخاري وحدثوا بحديث فالبخاري قال لا اعرفه اي لا اعرف هذا الحديث فسروا بذلك الحلو اول مره ناخدوا على البخاري حاجه يعني قال الحديث ما عرفوش يعني فراحوا لعمرو بن علي فلاس بيبشروا يعني بيقولوا تصور ان الحديث الفلاني البخاري مش عارفه قال لهم كل حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل فليس بحديث ريحوا نفسك وعد تكون فاكر يعني أنك أنت جبت الدب من ديلة ولا استطلت حاجة كبيرة قوي البخاري لما يقولك ما عربش الحديث ده يعرف أنه موجود وده طبعا يعني فيه شهادة بالحفظ الكامل من مثل عمر بن علي الفلاس للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول نقل برضو محمد بن حاتم الوراق عن علي بن حجر علي بن حجر ده برضو من من شيوخ البخاري قال أخرجت خراسان ثلاثة الثلاثة اللي هم الثلاثة يعني ما فيش حد زيهم أبو زرعة الرازي ومحمد ابن إسماعيل ومحمد بن إسماعيل وعبد الله بن عبد الرحمن الداريمي ومحمد عندي أبصرهم وأعلمهم وأفقههم طبعا الداريمي ده أحد شيوخ البخاري برضه برضو وهو صاحب صاحب السنة المشهورة اللي هي المعروفة بسنن الداريمي قال وأوردت على علي بن حجر كتاب أبي عبد الله فلما قرأه قال كيف خلفت ذلك الكبش تعرف اللي كان يلقب برضو البخاري بالكبش يا يحيى بن صاعد يحيى بن صاعد ده برضو كان, إمام كان إماما كبيرا في الحديث لما كان يذكر بخاري ما كان يسميه إلا الكبش النطاح كبش النطاح ليه لأنه إذا نطح واحد يسقطه أرضا يعني لا يثبت له أحد في المناظره ولا في المذاكره فشوف يعني علي, علي بن حد برضو لقبه بالكبش ويحي بن صاعد برضو لقبه بالكبش يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي أحمد بن حنبل يعني يقول ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل وبندار محمد بن بشار طبعا أحمد محمد شيخ البخاري برضو وبندار ده محمد بن بشار وبندار لقب له ومعنى بندار أي الميزان ليه لأن محمد بن بشار أخذ علم علماء بلده قبل أن يأخذ علم الناس في الخارج فلقبوه بندارا ده اسمه ايه ده يبقى لقب لما تلاقي في اي حديث سند من الاسانيد قال حدثنا بندار او عن بندار يبقى محمد بن بشار زي غندر كده غندر هذا لقب لراو ثقة كبير اسمه محمد ابن جعفر لقبوا بغندر ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج ومن طبقة الامام مالك رحمة الله على الجميع كان محافظة جعفر كل شيء يتكلم وتافه يقول له إيه أسكت يا غندر غندر بلغة أهل الحجاز يعني المشاغب. خلاص، فطلع عليه لقب غندر فدي القاب يعني طبعا علماء الحديث لهم كتب في الألقاب زي ابن مندى وغيره كل لقب من ألقاب المحدثين جاب لك اللقب وقال لك بيطلع من ده وحيانا قد يترجم قد يترجم له ترجمة خفيفة نعم الحقيقة يعني الـ الـ الكلام في الثناء العلماء على الشيوخ البخاري كثير كثير جدا وأنا الحالة ويعني أعدت أقرأ أنا ما بجيبش كل حاجة أنا أفوت حاجات كثير يعني إنما أنتقي بعض ما ذكره الإمام الذهبي من ثناء شيوخ البخاري رحمة الله تعالى عليه و الكلام طبعا له تتمة وزي ما قلت لكم في بداية الحلقة ربما تأخذ منا ترجمة البخاري رحمه الله عليه الحلقة الحلقة القادمة أيضاً حتى نقف على النكات التربوية في حياة الإمام البخاري رحمه الله عليه وأنا لا أريد يعني أن يعني أكلف إخواني شططا اللي هم منتظرين على الهاتف بلهم مدة فأنا سأفسح إن شاء الله المجال لبعض يعني أسئلتهم و. ان شاء الله نكمل في المرة القادمة بإذن الله تعالى الكلام معانا طويل يعني مش عايزكم بقى ايه لا تزهقوا ولا تستعجلوا انا زي ما قلت لكم عايزين نرتب الدرج ده عايزين بقى يعني تستطعموا العلم ونمشي صح بقى احنا سميعة بقى زمان زمان طويل عمل لي نسمع كلام متناثر الا احنا عايزين نطلب علم صح وفي نفس الوقت عايز اقول ان في بعض الناس يسألوا عن العنوان اللي أنا عملته في الحلقات دي اللي هو يفك الوثاق بشرح كتاب الرقاق فظنوه كتابا لي موجود في الأسواق لا هذا اسم الشرح اللي أنا إن شاء الله ساضعه على كتاب الرقاق من بخاري البخاري أي نسخة من نسخ صحيح البخاري كافية يعني اللي عايز يتابع معايا وسيرى خيرا كثيرا في هذه المتابعة يجيب صحيح البخاري يشتري صحيح البخاري إما المتن فقط والأحاديث مجردة من الشرح وإما المتن والشرح يعني افضل كتاب في شرح البخاري فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام المصري وهذه ليست عصبية لا أرضي عبده ألا يتصور أحد أنها عصبية للإمام المصري أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمة الله عليه أنفق الحافظ بن حجر خمسا وعشرين سنة من حياته في شرح هذا الكتاب 25 سنة ربع قرن البخاري ابن حجر العسقلاني يشرح كتاب البخاري وذلك نفس الحافظ في أول حديث زي آخر حديث واتى فيه بالعجب العاجب حتى قيل للشوكاني رحمه الله ألا تشرح صحيح البخاري فقال لا هجرة بعد الفتح أي بعد فتح الباري يعني طبعا هو يعني أطلق الحديث وطبعا المستمع, المستمع بيفهم وعايزه قال لا هجرة بعد الفتح فهذا الشرح نفيس جدا فبرضه بدل ما تجيب متن البخاري هكذا ساذجا يعني خاليا من الشرح يبقى أنت تضرب عصفورين بحجر تجيب فتح الباري شرح صحيح البخاري يبقى عندك المت وعندك شرح الحافظ ابن حجر عسقلاني تحت وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد رميتي وأن يعيناني على تيسير هذا الكتاب الجليل وبيان فضله وأن علماء المسلمين لما زكوه زكوه بحق فهو يستحق هذا وزيادة نعم في صلاة الحمد نعم نعم <تصفيق> السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير أنتي. الله يحفظك. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك. يا حضرتك أنا جوزي كان أكتر ماليا إنه هو هيتزوج عليا. نعم. زيه كان أكتر ماليا إنه هو هيتزوج عليا. اه. نعم. فهل يعني إيه قرصة الحلفان اه. وفيه سألتني شيخ بعد إذنك؟ يعني اقسم ان يتزوج عليك اه ولم يتزوج اه ويريد ان يكفر اه طيب ماشي وفيه سؤال تاني بعد اذنك اه تفضلي اه انا فيه طعب عندي في مادتي نعم في طعب في مادتي اه نعم الشفاك اللي فالطعب دوت بجني زي ايه عملية تقيق اه في الساعة الثيام اه فانا مش عارفة هل انا الثيامي كده يجوز ولا لا يجوز نعم وهل صلاتي تجوز ولا لا تجوز نعم اه بزكا الله خيرا بارك الله فيك اي نعم ايا حميد هات لي اتصال نعم اي نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زك يا ابو الشيخ, الشيخ ابو طحق الحويني اي نعم يا اخي اهلا وسهلا ربنا سهل. يعني يزيدك من العلم ويبارك لك فيه وينفعنا بعلمك ان شاء الله الله يحفظك يا اخي اتفضل الله يبارك لك حضرتك كنت ذكرت الطلاق دلوقتي من شويه اه فيعني كنت انا كنت اقل زوجتي يعني كنا في مشاجره بينا فيعني طلع لفظ الطلاق مني يعني غصب عني امم قلت لها ايه قلت يعني هي بتقول لي يعني لو كنت مثلا راجل طلقني كده بشد يعني اه. فروحت اطلع طلق... لفظ الطلاق غصب عني يعني بس بعد كده يعني ضايقت يعني لا ماشي ما انت كلمه طلعتوا غصب عني اه. يعني انا عندها لما بتقول لك لو كنت راجل طلقني اه فانت قلت لها انت طالق اه الكلمه انت طالق ما مر على خاطرك قط ان تطلق تطلق لا امال كنت عايز تقول لها ايه لا يعني هو جاي من من عن طريق الاستفزاز يعني انا فاهم انه استفزاز ما واحده بتقول لك اذا كنت راجل طلقني هو في استفزاز اكتر من كده اه لا انا عارف ان في استفزاز لكن الاشكال دلوقتي انها لما قالت لك لو كنت راجل طلقني وقلت لها انت فجاي فجاء الاثنين في وش بعض غير ان واحد ما فيش حد بيستفزه ما بتقولهش طلقني إنما حصل مشاجرة أوه. كبيرة حبي يقولها خروج دلوقتي من وشي قال لها أنت طالق أوه. فأنا دلوقتي عايز أقول هي لما لك إذا كنت راجل طلقني فتقول لها أنت طالق أوه. فهي الاثنين ده طلع كلامك جواب على استفزاز المرة فأنا عايز أقوله هو أصلي خلي بالك المسألة دي مربوطة بك أنت أيوه. آه عشان خاطر أنت لو اديتني معلومة غلط أنا على حسب المعلومة. لا أنا ما كنت في نية الطلاق خالص. لا كلمة ما كنت شفني يعني أملكوا ينفنيتك إيه لما قلت لها أنت طالق ما حضرتك يعني هو الموضوع جنب ن من الاستفزاز. أنا فاهم يا أخي خلاص. يعني ت... هي كانت فوات كمان نفاس يعني كانت نفاس والدك لا لا دعك من هذا يعني دي دي قضية أخرى مسألة الطلاق في النفاس أو الحيض مسألة أخرى. لكن أنا لوقت عايز أقول أنت لما قلت لها أنت طالق على أي حال يعني بكلمني بعد الحلقة عشان أقدر أخذ ولدي معك عشان ما طولش معك. ما عليك المساله نعم نعم ايوه هات لي نعم السلام عليكم صدق. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الشيخ أبو سحق أي نعم لي عند حضرتك طلب وسؤالين على السريع كده اتفضل الطلب طلب من حضرتك تدعي لي بالهدايه والثبات على الهدايه اللهم اهديك اللهم امين آه أني أحبك في الله والله يا جزاك الله خير السؤال هو أننا كلما ألتزم كده بالصلاة وبالهداية يعني لو طولت أكبر مسافة ممكن تبقى شهرين وبعد كده لقي نفسي كسلان و يعني نفسي أننا نثبت على الهداية كده على طول ومش عارف يعني, يعني بتسيب الصلاة كسل كده مش عارف ممكن يفوت علي وقت نايم مثلا يدي علي وقتين وربعا لا. لا. نفسي أعرف يعني إزاي أثبت الهداية على طول وعلى شرط أول ما ربنا بيهديني بحس إننا عزيمتي قوية وعاوز أحفظ القرآن وكده هو م. وبعد كده أرجع عن تكت تاني فنفسي شافك الله وعفاك يا شب بارك الله فيك و... نعم طيب في سؤال تاني يلا ها هات السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وبركاته نعم عم شيخ انا بس انا لايه عند حضرتك طلب نعم وليه سؤال أول طب ما عليش انا اصلا بس الصوت دعت كويس. آه آه انا بس عايز اقول لحضرتك يعني يريد ما تغيبش عدنا بالاسبوع يعني بقدر الامكان حاول تخلينا يوم كمان من وقت انت بقى ما اتفع مالي أستاذ عاطف عبد الرشيد ده ولا ايه لا انا يعني بجد حضرتك مؤثر فينا جامد يعني الله يحفظك اخت الله يجل فيك في بس سؤالة عايزة اسأله حضرتك انا دلوقتي لما بابار القرآن انا دايما بارونا في الشارع يعني انا في طريدي العمل بس بعد ما ب... يعني ما بخلص الجزء وانا بقرأه في الشارع بيجي على طول في بادي اننا قرأته رياء فدي بيتأثر فيها نفسيين بشكل غير طبيعي نعم في يعني لو يعني بعد إذن حضرتك يعني أنا مش عارفة أعمل إيه وفي نفس الوقت أحيانا بعض بالأيام ما بارداش أقرأ بسبب كده ولا بقدر أقرأ في البيت ولا بارده أقرأ في في الشارع نعم طيب ماشي ماشي حاضر نعم فيها في في يا عبد الحميد هات لي يلا هات لنا تصوير نعم السلام عليكم يا الله نعم هاي وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الشيخ ابو صحه اي نعم السلام عليكم الشيخ. شيخ عايز لك سؤال تفضل يا اخي قرات في في كتب كتب علم الكتب اني لو واحد حفظ عايز حفظ القران يعني وعايز اثبت حفظه بي بي بيصلي اربع ركعات بالليل معروف معروف م. نعم معروف الحديث يعني الحديث ده صحيح لا هذا باطل باطل اي نعم معروف حديث هذا القران طب بعد اذنك ليه يا شيخ نعم لو لو زوجتي حائض أو نفاسه وأنا حبيت يعني في في اتيخه يعني ايه الحكم الشرعي يعني ال يعني أقراط أبي كذا برضو اللي من السر للجربة بالنسبة لل للذابرة وكذا عايز أعرف برضو الموضوع ده هو التفسير ماشي ماشي طب ناخد آخر تصلح حميد نعم نعم نعم السلام عليكم أخ الله السلام عليكم أخ الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته زكوا دل الشيخ الله يحفظك الله يبارك فيك كان عندي سؤال يعني أنا إمام بصلب بن... بصلي بالناس في في مسجد امام يعني نعم فعندي بعض ندع بول بتنزل بعض ندع بتنزل من البول كده فيعني يعني, يعني ال ف حضرتك ايه ده يعني ده مرض ولا ايه اه يعني بعض ندع مش في اوقات متصلة لا بعض اوقات كده انا فاهم يعني ده مرض يعني فاين بروستاتا مثلا فيه التهاب فيها مريض او الكلام هي ده ولا لا يعني ممكن تنزل بعد يعني حتى ممكن كل يومين مرة كل يوم مرة بظروفها كده بعد الوضوء دائما عارش انا بسأل يعني هل مرض ولا انت ما تعرفش لا مش عارف مرض ولا لا نعم وانت امام يعني راتب اه انت امام المسجد يعني راتب اه طيب يا شيخ ان شاء الله طيب بالنسبه لي يعني الـ الـ الاخت اللي بتسأل ان زوجها اقسم ان يتزوج عليها فهل في كفاره طبعا في كفار قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ولياتي التي هي خير فكفرت اليمين اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وطبعا الإطعام من أوسط ما تطعمون أهليكم يعني لفو ولا تحت برضو الأخت بتسأل أن عندها ألم في معي أسأل الله عز وجل أن يرفع عنها وأن يشفيها فبيحصل لها إيه قيء قيء يعني آآ آآ غصب عنها فبتسأل عن حكم الصيام لا شيء في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا شيء عليه وكذلك الصلاه طبعا يعني الوضوء من القيء مستحب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لاخر بيسال برضو عن برضو بيشتكي مساله التزام بالصلاه بالطاعات يكسل انه صلي طبعا دي مساله غير متصوره الصلاه هي الفارق بين الاسلام والكفر فيش حد اسمه يكسل في الصلاه ابدا ابدا الصلاه لا تسقط الا بالجنون يا مجنون يا نايم طبعا النائم ده عذر مؤقت اول ما بيصحى بيصلي المجنون اذا كان الجنون بتاعه متصل اسقط من عليه الصلاه اذا كان الجنون بتاعه احيانا بيروح ويفيق يلزم ان يصلي فطبعا انا عايز بس الاخ ما يتصورش السائل ان ترك الصلاه دي مساله بسيطه ولا هينه لا حتى لو مش مستطعم الصلاه قوم صلي ولا تترك الصلاه طبعا يستعان على التزام باشياء من اهمها الصحبه الصحبه الصالحه الإيجابية لان الصحبة على ثلاث أنواع طرفان ووسط في صحبة إيجابية في صحبة سلبية هذه طرفانهم وسط صحبة بقى طيبة لك لا بتهش بتنش صاحب إيجابي تشعر بيه انك انت كل ما تلتقي بيه بترتقي لفوق وفي واحد سلبي يشدك لتحت وفي واحد لا ولا طيب صحيح لكن ما بيعملش حاجه تقابله زي ما تقابلوش فعشان كده يعني بنقول الصحبه السلبيه تنفيها تماما الصحب اللي بيش ولا بينش دي ماشي الحال لما يفضلوا معاك قايله من جليس السوق لكن لابد ان تبحث عن الصحبه الايجابيه لما تسمع ان في درس او خطبه جمعه من حد من الشيوخ ياثر فيك يعلي هممتك سافر له لو مش في بلدك ان قلبك يستحق ان تجوب الارض تطلب عافيته تعالى تعمل ايه انت اللي بتحب تفسح تروح مارينا ولا تروح اي ساحل شمالي ولا أي حاجة أنت بتنطلق قلبك يستحق أكثر من هذا مجالس العلم الأذكار الموظفة كالصباح والمساء وكلام ده كله وده طبعا مش هتقدر تثبت على المسألة دي إلا إذا كان في صحبة إيجابية تترفعك إلى فوق فأسأل الله عز وجل أن يقيض لك من الصحبة الصالحة من ينفعك <تصفيق> الوقت اللي بتسال عن انها بتقرا القران خارج البيت وبيجيلها هاجس على طول يقولها انت ايه مرائيه في عملك فيحملها ذلك على ترك القراءة اكبر غلط هو الشيطان عايز ايه اكتر من كده ييجي على اهل الديانه ويشككوا في العمل عشان يترك العمل هو القصد في النهايه انك لو هتسيب الذكر بدعوى ان ده دا داخل في الرياء ده نوع من الوسواس اقري هذا الوسواس واقراي اقراي لا تتركي ورده القران لا تتركي عمل البر ابدا بدعوة ان ده في رياء الانسان بيقرا قران في الخارج اه إذا, اذا الانسان احب ان يثني عليه الناس قبل فعل الفعل هو ده الرياء يعني انا راكب مواصلة مواصلات معايا المصحف في الشنطه بتاعتي قلت بقى اما اطلع المصحف بقى علشان العالم دول كلها تعرف ان انا متدين اذا القصه دي وردت على الإنسان وهذا الخاطر ورد على الإنسان ما يطلعش المصحف لكن انا ما عنديش هذا الخاطر ونفسي اقرا القرآن بدل ما انا ماشي الطريق كله بدون قراءه قران وما عنديش الهاجس الأولاد أطلع وأقرأ على طول وهذا الضابط ما بين الرياء وما بين آآ الاخلاص آآ الرجل الرجل اللي وبيسأل الأخ اللي بيسأل عن ما يعني يحق للرجل من امرأته في المباشرة إذا كانت حائضا أو نفساء تجنب الفرج ولك ما دون ذلك يعني ليس هناك جناح عليك في أي شيء تفعله إلا القبل والدبر كما نصت عليه الأحاديث بالنسبة لي الإمام الراتب اللي بيسأل عن سلس البول نحن بنقول إذا كان هذا من العذر الدائم له يبقى خلاص هذا خلاص ياخد يعني حكم أهل الأعذار ولكن واضح نقول كل يومين أو كل ثلاثة فحق له أن يحتاط لنفسه يبقى لابد إن هو يدخل خلاء قبل الفرض بمدة حتى يعني يستطيع مع الحركة ان قطرة البول اللي هو يشعر انها يعني بتنزل دي حتى خلاص يتخلص منها ثم يعيد الاستنجاء مرة اخرى وبعدين يصلي طالما هو امام راتب بد ان يحتاط ويصلي بالناس صلاة صحيحة واذا كان اهل عذار فصلاته صحيحة ايضا والقاعدة تقول من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره اخيرا وعندنا في حدود دقيقتين ثلاثة كده أنا عايز أنبه بقى على بدعة عيد الأم يعني مش عايز أسيب برضو الكلام قبل ما أتكلم عن عيد الأم طبعا ده بدعة والاحتفال به لا يجوز وأنا برضو يعني عايز أقول أي إعلانات سواء كانت في قناة الناس أو كانت في قنوات أخرى بتتكلم عن عيد الأم واشتري العبايات وعشان عيد الأم كل هذا لا يجوز أيضا ولأن بي يعني بعض الناس كتير يكلمني على أني مثلا في بعض المخالفات في الإعلانات مثلا أو في غيرها في القناة فأنا أقول يا إخواني أنا ليس عندي جهاز تلفزيون وأنا لا أعرف شيئا عن البرامج التي تعرضها القناة أي أخي من إخواني لما بيتصل بي ويقول يسألني عن فتوى من الفتاوى واللي لي فيه ناس قالوا كذا أو في اعلان بكذا والكلام جا أنا على طول واجب النصيحة أبلغ القائمين على القناة والحقيقة يعني أنهم يبدون دائما مرونة في التعاون واي مخالفات ما عندهمش أي مانع انهم يرفعوا هذه المخالفات لكن بكل أسف يعني هذا الأمر لا يعرض علينا أصلا حتى نبدي فيه الراي ولو عرضوه علينا لابدين فيه الرأي فاحنا برضو نرجو من الإخوة القائمين أنهم يكثفوا الجهد ولا يعرضون شيئا على القناة إلا إذا كان مشروعا لأن الناس أصبحت تثق بحمد الله في هذه القناة وفي غيرها من القنوات الجادة زي قناة الحكمة الفضائية ونسأل الله عز وجل أن يكثر من سواد هذه القنوات لنعلم المسلمين دينهم فأي شيء بيعرض على هذه القناة لا سيما مع ظهورنا وظهور المشايخ الأجلاء فيها بيعطي نوع من المصداقية فكل شيء بيعرض يقول لك أكيد الشيوخ يعرفون هذا ولولا أنهم يعرفون هذا ما سمحوا بظهوره والواقع بخلاف هذا في هذا. أنا إذا وصلني شيء فيه مخالفة أنا أنبه عليه وكذلك المشايخ الفضلاء الأجلاء الذين يظهرون على هذه القناة وعلى غيرها إذا وصلهم شيء أيضا ينبهون عليها وما فيش على رصنا بطحة ولا حاجة ولا حد له عندنا أي حاجة نحن نقول الحق بحمد الله مجردا ولا نخاف في الله لوم تلائم ونسأل الله عز وجل أن يصلح حال المسلمين والله عز وجل أسأل